الرحيم الغفور، وقال الذين كفروا لا تأتين الساعة، قل بل ربي لا تأتينكم عالم الغيب، لا يعزب عنهم إذ قال في السماوات ولا في الأرض ولا أصغر ولا ليجزي الذين آمنوا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 إن اين شئنا نخسف بهم الارض او نسقط عليهم كسفا او نسقط عليهم كسفا من السماء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 يعملون له ما يشاء من محاريب وتماثيل وجفان وجفان كالجواب وقدور الراسيات اعملوا آل داود شكرا وقليل من عبادي الشكور لَنَا خَرَّتْ بَيَنَتِ الْجِنِّ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ أَلَوْ كَانُوا يَعْلَمُونَ الْغَيْبَ مَا لَبِثُوا فِي الْعَذَابِ إِلَّا لَقَدْ كَانَ لِسَبَأٍ فِي مَسْكَنِهِمْ آيَةٌ جَنَّتَانِ عَنْ يَمِينٍ وشمال قلوا من رزق ربكم واشكروا له بلدة طيبة ورب غفور فأعرضوا فأرسلنا عليهم سيل العلم وبدلناهم بجنتين جنتين, جنتين ذواتي أكل خمط وأثل وشيء من قليل. ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور ذلك جزيناهم بما كفروا وهل نجازي إلا الكفور وجعلنا بني القرن التي باركنا فيها قرآن ظاهر قرآن ظاهر تؤ وقدرنا فيها السير سير فيها ليالي وأيام آمنين فقالوا ربنا بعيد بين أسفالنا ظلمنا أنفسهم فجعلناهم فجعل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 olyan, a وهو الفتاح العليم قل أروني الذين ألحقتم به شركاء كلا بل هو الله العزيز الحكيم استخدمون، وقال الذين كفروا لن نؤمن بهذا القرآن ولا بالذي بين يديه ولو ترىذ الظالمون موقوفون عند ربهم يرجع بعضهم إلى بعض يرجع بعضهم إلى بعض للقول يقول الذين استضعفون قال للذين استكبروا لولا أنتم لكنا مؤمنين قال الذين استكبروا للذين استضعفوا أنحن صددناكم عن بل مكر الليل والنهار إذ تأمروننا أن نكفر بالله ونجعل له أندادا وأسر الندامة لما رأوا العذاب وجعلنا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 ولكن أكثر الناس لا يعلمون وما أموالكم ولا أولادكم بالتي تقربكم بالتي تقربكم أيه قُلْ إِنَّ رَبِّي يَبْسُقُ الرِّزْقَ لِمَنْ يَشَاءُ مِنْ عِبَادِهِ وَيَقْدِرُ لَهُ وَمَا أَنْفَقْتُمْ مِنْ شَيْءٍ فَهُوَ يُخْلِفُهُ وَهُوَ خَيْرُ الرَّازِقِينَ وَيَوْمَ يَحْشُرُهُمْ جَمِيعًا يا هؤلاء كانوا يقول <تصفيق> للذين ظلموا ثُلُق. وقالوا ما هدا إلَّا إفْقُ مُفْتَرَى كان من الذين وكذب الذين من قبرهم وما بلغوا معاشا ما اتيناهم وما بلغوا ما آتيناهم فكذبوا رسلي فكيف كان نكير تقوموا لله مثنى وفرادا ثم تتفكرون وهو على كل شيء شهيد ربّي إنه سميع قريب. وقد كفروا به من قبل ويخذفون بالغيب من مكان بعيد وحيل بينهم وبين ما يشتهون كما فعل بأشياعهم, كما فعل بأشياعهم من قبل إنهم